بسم الله الرحمن الرحيم قولنا باسم او قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا قبل من ذكر ماذا بعض مسائل البسمله صحيح صحيح وإليك المثل رقم كم السادسه قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في فائدة غالية لأن أسماء الله تتفاضل لأن الرحمن ليس هو الرحيم فإنما الرحمن اسم علم على صفة ذاتية والرحيم اسم علم على صفة فعلية فلذا قال الرحمن له لأنه ليس كل من اتصف بشيء ذاتا يتصف به فعلا تجد كل غني كريما.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 أن من الأسماء ما يدل على صفة واحدة ومن الأسماء ما يدل على أكثر من إيه يعني اسم السلام يدل على صفة واحدة وهي أن الله منزه عن إيه أنه الذي سلم من النقائص والإيه والعيوب اسم السلام لأنه سلم من النقائص والإيه والعيوب صح كده لكن اسم السميع دل على أكثر من صفة صح صفة الحياة صفة السمع صفه القيوميه القدره الى اخره فمن هنا كانت اسماء الايه تتفاضل اذا لما قال ليس كمثله شيء وهو لماذا قال السميع العليم اشاره الى فضل هذين الاسمين على سائر الايه الاسم واضح يا طلبه العلم طيب قوله رحمه الله تبارك وتعالى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 مترادف يعني الرحمن هو ليه؟ هو الرحيم صح هو باعتبار أن الرحمن يفارق الايه الرحيم صحيح هو البصير هو الله لكنها متباينه من من جهه اخرى فصفه السمع خلاف صفه البصر وهنا قال الرحمن قدم اسم الرحمن على اسم الرحيم لماذا اولا لأن الرحمن أبلغ من اسم ليه الرحيم ليه أبلغ لأن الرحمن على وزن فعالان أما الرحيم على وزن فعيل وصيغة فعلان أقوى من صيغة من فعيل فتقدم عليه لأنه ماذا أبلغ منه في الدلالة على صفة الرحمة التي اتصف بها من؟ الإله سبحانه وتعالى واضح؟ وتقدم عليه لأنه لا شك أن صفة الرحمن اسم علم على صفة إيه؟ ذاتية فالصفة الذاتية لازمة لله في كل وقت وفي كل ايه لكن الصفة الفعلية متعلقة بماذا؟ بالمشيئة ان شاء فعل وإن شاء لم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 لماذا قدم الجر والمجرور تقديم الجر والمجرور لافاده الاختصاص او الحصر فهمت هذه القاعدة خذ دليلا عليها ما هو الدليل قول تعالى وفي ذلك فليتنافس له المتنافسون وفي ذلك فليتنافس له المتنافسون كأن الله قال لك في ذلك حصر له التنافس فين في ذلك في طريق الجنة في السعي إلى رضا الله إياك أن تنافس أحدا في دنيا والله لا تسلم لا أنت ولا هو قال الشافعي وميز طعم الحياة فاني خبرتها وصيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة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 له او المعمول به لافاده الحصر كما تقول اياك نعبد حصر اياك نستعين حصر ما قالش نعبد اياك ونستعين إيه؟ اياك انما قال اياك نعبد واياك ايه لحصر العبوديه ولحصر الاستعانه قوله رحمه الله وبه نستعين اطلق الاستعانه لماذا أطلق الاستعانه ليستوعب بذلك كل وجوه له الإعانة ما وبيه نستعين على الكتابة يبال كان لطلب الاستعانة فيه لكن لما قال وبيه نستعين في الفهم أن يكون فهمي في هذا الكتاب ابي استعين في الكتابة أن تكون عبارتي واضحة تمام ليس فيها غموض وبين التعين يعني على الشيطان من أن يلبس علينا في النية فيكون كتابنا لغير من لغير الله إذا أطلق الاستعانة ليشمل بذلك كل وجوده الإعانة صحيح فهمت معنى الإطلاق؟ يبقى الاطلاق في إرادة العموم والجر والمجروح في إرادة ماذا الحصر والخصوص هذا واضح لديكم طيب قال المصنف وبه نستعين قلت وابتدأ المصنف كتابه قولي وبه نستعين فقوله وبه نستعين إما ابتدأ كتابه بالدعاء وقد قال ابن تيميه رحمه الله تأملت أنفع الدعاء لما حاول يبحث عن أنفع الدعاء قال فإذا هو سؤال العون على مرضاته فقال هو سؤال العون ده أنفع الدعاء طب ما الدليل على ما قال ابن تيمية لاننا لا نقبل قول أحد من هو كده والتقليد هو قبول قول من ليس بحجه بدون إيه؟ بدون حجه فإن قبلت قول من ليس بحجه بدون حجه فهذا إيه؟ تقليد والتقليد مذموم فقال فرأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وفعلا دل الدعاء ورود في سورة الإيه؟ وسورة الفاتحة قال ابن القيم إن كتب الله تعالى كلها فين؟ في القرآن جمعت في القرآن وان القرآن كله جمع في سورة الفاتحة تمام فانفع الدعاء هو طلب العون منه على مرضاته ولذا قال له عقب الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لانك لن تبلغ حسن العباده ولن تبلغ شكره الا بماذا بعونه سبحانه وتعالى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 أين فضلك أنت فقال له أنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخر رحمه الله كان عن حكمة ينطق فقال وبه نستعين إما دعاء وثانيا إما استحضارا للنية في هذا الموضع لما قال وبيه نستعين استحضارا لماذا للنية ومننا يحسن أن الإنسان عند بداية العمل أن يستحضر في ماذا قال بعض السلف لبعض هي بنا إلى جنازه فلان فقال له انتظر حتى أنوي لأن لان ما يضيع العمل من هذا له من هذا الباب رب العالمين قال في كتابه اذ قرب قربانا فتقبل من ولم يتقبل مع ان قربان على وزني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 ولذلك أحذر أن يسرق منك الشيطان ماذا؟ وهذا باب سرخ ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لوم من حب الشرف والمال اللي للدين فأكثر ما يسرق, ما يسرق من طلبة العلم تسرق منه من نية للعلم فتجد الطالب حفاظا لماذا؟ للعلم والأثانيب ولكن سبحان الله لا يفوته العلم نسيانا بقدر ما يفوته الإخلاص استحدارا وعلامة ذلك فين فيما نجد من طلبة العلم من حب ماذا الظهور ومن جعل العلم ماذا مطمعا ومكسبا ماذا إبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال اللي للدين فقوله وبه استعين في طلب استحدار ماذا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 ولا نزكي على الله أن إخلاص الحافظ كان إيه؟ كان أزيد وأعلى صحيح طيب قلت ثالثا او إما لعظم ما تصدر به من المطلوب وهو التصنيف والعلم امانه طبعا العلم امانه لأن العالم مستأمن على ماذا على دين الناس وأخرة له الناس مش كده لكن لما تجيب وزير المالية مستامن عليه على دنيا الناس واموال اليه واموال الناس مش كده لكن لا شك ان العالم موقفه اخطر ليقف على هذا المنبر موقفه اخطر من وزير الوزير ايبقى مستامن وزير التعليم مستامن على عقول من ابنائنا تعليما وزير الماليه مستامن على ماذا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 لأن مقام التصنيف مقام ماذا؟ مقام علو فاحتاج إلى ذكر ماذا؟ ربي هاهنا وإلى استعانه ربي هاهنا لكي يدفع ما فيما يكون في نفس الإنسان ماذا؟ من الكبر والعلو فلذا قال وإياك ايه نستعين قال وبه نستعين قلت قوله وبه نستعين قولون نستعي فعل ماذا مدارعة والمضارعه فيها ماذا دوام وإيه اصبروا على المقدمات شويه المقدمات تطول احيانا لكن المقدمات هي الايه القاعده الايه الصلبه مش كده والاساس الذي يقوم عليه الايه والعلم اول ما يكون ماذا صعب ثم ما يلبس ايه موسى اول الامر استصعب ماذا العلم كده وقال له نكرا لو شئت لاتخذت عليه اجره فقال له هذا فراق بيني وبينك سانبهك بتاويل ما لم تستطع جاب التاء افاده الثقل لان العلم في اول امر يكون إيه؟ ثم في آخر امر ذلك تاويل ما لم تستطع حذف تاء الثقل فالعلم في اول امر يكون صعبه ثم ما يلبث فيه فيسهل لأن العلم بحر ولكنه على خلاف البحور فالبحور أمانه عند الشطآن فح وغرقها فين في لججه وأعماقها بحر العلم غرقه ولجج عند شطانه وأمنه وأمانه فين في لججه وأعماقه فاصبر معي على المقدمات وقد اتفقنا أو شرطنا الصبر والصبر شرط في هذه الرحله كما جاء في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام ولما تعجل النبي عليه الصلاة والسلام العلم قال له ربه ماذا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك ماذا وحي لا تحرك بي لسانك لتعجله إن علينا جمعه وقرآن يبا نقول قولنا استعين فعل مضارعة في إفادة المداومة والاستمرار كأنه يقول لا ينفق حالي في كل حرف وكلمة عن ماذا عن الاستعانة بك يا رب واضح لا ينفق حالي عن الاستعانة بك يا رب وهنا فائده في الاستمرار لما خربنا في بني إسرائيل فريقا كذبوا وفريقا إيه يقتلون ليه قال كذبوا عبر بالفعل الماضي وعند القتل قال يقتلون عبر بالفعل المضارع. لان كذب الإسرائيل مستقر فين في نفسه كالشيء الماضي الشيء الماضي مستقر لا يقبل الشك صلاة العشاء صلى الله عليه أمر يقبل الشك استقر يبقى كذبوا لأنه مستقر في أنفسهم أن هذا التكذيب إن احنا لن نؤمن بماذا بمحمد هذا مسألة مستقرة في أموس لكن لما قال يقتلون له إشارة إلى أن الإسرائيليين ماذا أو بني إسرائيل تمام يدبرون لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم قتله وقد دبروها له غير ايه مرة حتى أكل شاة اليهودية له المسمو فعبر بالمدرع لإفادة الاستمرار يبقى التعبير بالفعل المدرع إما لإفادة الاستمرار أو لإفادة الحضور فالقرآن تجده بيعبر أحيان بني إسرائيل احيانا بفعل المضارع عليه عشان كإنه يجيب لك المشهد إيه قدام عينك كإنه بيحصل إيه لأن الشيء المضارع لما تقول أنا بأعمله دلوقتي يشرب يشرب دل دلوقتي صح لكن لو قلت شربة وقع وانتهب ففعل المضارع يفيد الحضور فلما بيعبر عن شيء وقع في الماضي بفعل المضارعة من أجل ماذا استحضاره فين في الذهن يبقى عرفنا فائدتين في الفعل اليه المضارع افاده اليه زيك لما قال ان الله وملائكته يصلون افاده ان الأمر بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم انما هو امر دوام كلما ذكر ايه اسمه ولذا قال البخيل من ذكرته عنده فلم وقال في الحديث اكثروا وقال للصحاب لما قال له اجعل لك نصف صلاتي ربع صلاتي الى ان قال له اجعل لك صلاتي يبقى الفعل مضارع في افادة المداومة الاستمرار وفي افادة المشاهدة والحضور فلما قال وبيه نستعين كما هو طلب ماذا افادة المداومة افادة الدوام الاستعان به سبحانه في كل حرف وفي كله ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في استعانته بربه لا تكلني الى نفسي ايه أرفت عين قولوا وبه نستعين فيه عمم الاستعانه ما قالش به أستعين طب هذا السؤال يسأل وجائزة في جيبي على حسب ما تخرج ولا تأمل أن تخرج عشرات ومئات ليست هنا صحيح؟ ها لماذا عمم الاستعانة رحمه الله واسامه زادكم من الخير خيرنا وشوف استوانة فيها خمتاشر مادة باب الجنائز وباب الأضحية وخطب ومباحث فقهية وباب الزكاة وفوائد من حادثة الافك كلها يعني مسجلات صوتية للعبد الفقير إلى الله هذه هي المشكلة التي فيها بقى من يجيبنا لماذا عم ما المصنف الاستعانه من لم يقل وبه استعين إنما قال وبه نستعين لماذا التردد العلم لا يعرف التردد تفضل احسنت متعدي لا هو لمن ولغيره تمام وثانيا يعني شيئا ما المشاركة مشاركة غيره معه ممن يقرأ ويطالع هذا الكتاب فكأنه دعا لك أنت أيضا صحيح دعا لك أنت أيضا بالاستعانة بالإعانة تغفر الله دعا لك أنت أيضا بالإعانة ليحصل لك ليه الفهم وهذا ادب في الدعاء ولذا لما قال رجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا لو حجرت واسعا حجرت ايه واسعا واذا كان من ادب الدعاء ماذا التعميم قلت قولوا وبه نستعين في تعميم الدعاء من استعمال ضمير الجمع اما اولا لأصل في الدعاء وهو تعميمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دعا له لقد حجرت واسعا ثانيا او إما طلبا للمشاركة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 فاراد ربك فاردت لكن في قتل الغلام الف ارادنا جاء بناد دل على الفاعلين معناه المتكلم ماذا ليعظم المقام ما هو مقام قتل ماذا النفس على مقام خرق السفينه لان خرق السفينه ايه؟ خراب خراب المال تلف مال لكن قتل النفس من احياها فكانما الناس جميعا يبقى يأتي نقول جاء قال المصنف وبينا نستعين من استعمال ضمير التعظيم لإفادة ماذا تعظيم موضع الاستعانة فقال رحمه الله تعالى وبهنا نستعين الحمد لله رب العالمين هنا مسألة لماذا قدم المصنف رحمه الله تعالى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 لا يحتاج لا أحد في تحقيق ماذا حمد نفسه ولا يحتاج لا أحد مطلق لكن المصنف قدم الاستعانه على الحمد لأنه لا يحمد إلا بماذا باستعانة فلذا قال وبه نستعين الحمد لله نعم باعتبار الوقوع قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم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 فقال رحمه الله تعالى الحمد أول الحمد لله رب العالمين قلت اقتداءا بالكتاب العزيز والثانية لأن الحمد أوليا وكذلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قدم الحمد إذا جلس للناس يقول إن الحمد لله قوله الحمد لله رب العالم طبعا سبق معنا معنا الحمد في درس تفسير فأنا أجمل شيئا مما قلت سريعا وذلك لمن لحاجة من إيه؟ من حضرنا بعد العشاء فلا يضيع حقه فنجمع ما بين المصلحتين ولا بأس بتكرار العلم وإعادته على الأزهان فهذا أصل في تفاهمي. فيقول لا طيب نقول والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما قلت ولهذا فإن الحمد يفارق المدح من هذا الباب من أن المدح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 أن الحمد لا يكون مدحا إلا أن يكون ماذا عن مبالغة يكون بينما الحمد هو وصف بماذا بالكمال فكل حمد لا, يكون لا تكون فيه ماذا مبالغة كما مهما بلغت في حمد ربك فإنك لن تبلغ بهذا ماذا كمال حمده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 فوعجبا كيف يحمد على المصيبه اولا انها لم تكن أكبر من غيرها لذلك العوام عندهم كلمه جميله اول لما تحصل مصيبه يقول إيه؟ لا يقول احنا ما كناش هنعرف كناش عارفين هيحصل ايه هيحصل ايه هو حد كان عارف هيحصل ايه اشارا كان في مصيبه إيه اكبر لأن الله لطيف يوسف عليه السلام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 ليجعل الله لنا ماذا المدينة فلو لم يخرج من مكة لما كانت ليه وما ادراك ما المدينة مغناطيس القلوب المدينة دي. تأرذ إليها الحية كما يأرذ إليها الإيمان كما تأرذ الحيه إليه هواؤها طيب لا يحمل حم وصعها مبارك وأهلها من كرم وماذا وضيافة صحيح فعلا كلما دخلت ووجدت هناك ضيافة ما أعجب أنكم استقبلتم النبي صحيح ما أعجب أنكم استقبلتم ليه النبي عليه الصلاة والسلام صحيح فيحمد على هذا رب العالمين ودع المصيبة لما يرجع أن, ماذا أن تولد في رحمها ماذا النعم وعسى أن تكره شيئا خير لكم ويجعل الله فيه خيرني كثيرا وكل رجل منا في حال من هذا رجل يعني تأخر على القطار فضاعت عليه التذكرة فغضب على امرأتي غضبة مضرية ادبعها بواحده طلاء لما يرجع فسبحان الله لما ذهب في السيارة فوجد القطار قد ايه هذا انقلب باهلي هو جميعا فدفن بيدي خمسة عشر رجل من أسرته شوف سبحان الله جعل الله مصيبته فين؟ في تسكرة ليحفظ بها ماذا؟ عمره وحياته وهو حي يرزق بيننا الآن الأقدار الحلوة لا تولد إلا في رحم الأقدار فلذلك يحمد على المصيبة ويحمد الله تعالى على المصيبة لما يرجى أجرها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 فدع الله لها فكانت لا تتكشف بل يسترها الله بستر الكعبة فعلمت لماذا يحمد عليه الفائدة الثانية وقليل من عبادي عليه طب لماذا قليل من عبادي الشكور لأن أكثر الناس لا يعرف حقيقة الشكر فحقيقة الشكر قاصره عنده على ماذا على فعل اللسان الحمد لله تبوس إذا كنت <تصفيق> هذه إذا كنت التي تقبلها فلا يعرف حقيقة الشكر وإنما حقيقة الشكر في طلاته ليلا حتى تورمته قدما فقال فلا أكون عبدا إيه والنعم تشكر بجنسها فمن شكر نعمة المال فليشكرها بماذا ها؟ يشكرها بالصدق والزكاه شوف بادر الشيخ معشر الشباب بالجواب يسبقكم الشيوخ فالنعم تشكر بجنتها شفت سيدنا موسى لما نعم الله عليه بالقوة رب بما انعمت علي فلن أكون ايه؟ ظهير المجرمين لأن تستخدم هذه القوة في بطش ولا في ماذا ولا في شيء من هذا يبقى هذه حقيقة في الشكر استعمال نعمة في مرضات الايه؟ المنعم يبقى إذن أكثر ناس لا يشكر لا يعلم حقيقة الشكر ثانيا اكثر الناس لا يشكر لانه لا يرى نفسه في نعمه اصلا شوف فعلا اكثر الناس لا يشكر انه يرى نفسه في نعمه تقول له أخي الحمد لله دا انت ربنا كرمك و... لك إحنا لسه عملنا حاجه إحنا لسه في اول درجه هذا يرجع ان يشكر ها؟ ما يرجع والانسان تضيع منه هذه الحقيقة فين لما اولا يتطلع إلى من الى غيره اما يبص فين فلا يرجى أن يشكر نعمة الله فين؟ في نفسه لأن النعمة عنده ما كان عليها فلان وإيه؟ وفلان وفلان من الناس فلذا لا يرجى أن يشكر لما يتطلع إلى من إلى غيره فانت به فلذا أكثر الناس لا, إيه؟ لا يشكر او لما يرى هذه النعمة لفضل نفسه إنما وتيتو على علم إيه طول ما لنا بتقول تعبت طول ما لنا بتقول عملت طول ما لنا بتقول شئت في حياتي لا يرجى ان تشكو لانك جعلت النعمه ماذا كسبا شخصيا صحيح ومجهودا ايه بشريا فاذا قال تعالى وقليل من عبادي الايه الشكور الفائده الثالثه في قواعد الشكر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 كنت ضالا فهداك الله حتى صرت عابدا من حرمين ويقول اتذكر يا فلان كنت جاهلا فعلمك الله حتى صرت ماذا رجل الرواية ورجل العلم فيبئذنا الطريق الى شكر النعم بالاعتراف وماذا وذكر الاعتراف بها وذكرها ثانيا الا ترى نفسك اهلا له طول ما انت نفسك مستحقا للنعمه لم تشكره فقاعدة الثانيه في الشكر أن لا ترى نفسك أهلا لأي نعمة أنعمها الله عليك القاعدة الثالثة استعمال النعمة في مرضات ليه؟ المنعم عندئذ يتم شكرك تعترف فتذكر لا ترى نفسك ماذا اهلا تمام ورابعا او ثالثا استعمال النعمة في مرضات ماذا المنعم فائدة الرابعة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 ما رأيت منك خيرا قط صحيح والله تعالى يشكر حتى في شربة الماء لو كانت في كلب من بغي شوف في شربة الماء لو كانت ايه في كلب من بغي معنى هذه ثلاثة اشياء طب ما اصل الماء من ماذا منه نعمة ثانيا وهي بغي لكن الله ينصفها فين في عملها الصالح وإن كانت البغية من جهة أخرى وثالثا في كلب وما الكلب الله أكبر يعني شوف الله تعالى يشكر البغية في سقيا مذا الكلب والانصاف في البشر عزيز وإيه ونادس نعم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 كل هذه معاني الايه الربوبيه فالربوبيه فيها معنى الملك فيها معنى التدبير فيها معنى التصريف فيها معنى الخلق فقال الحمد لله رب العالمين فلما كان ربا للعالمين كان مستحقا لأن يعبد بالحمد صحيح فلما كان رب العالمين كان مستحقا لأن يعبد والعبوديه فين لله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 فأنت في فضل ربك ما, جلست ما جلت مجلساً كماذا؟ كهذا فإن هذا المجلس هو اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ لان الدنيا ملعونة إلا ما اصطفى الله عباده في ذكره وفي ماذا؟ وفي العلم تعلم قوله الذي شرح صدر من شاء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 قلت لكم في الدرس الماضي يا طلبة العلم إن الأصل عدم الترادف فكل كلمتين وإن كانت في معنى فهما في مفارقة ماذا المعنى ومخالفة المعنى حينا صح نضرب مثالا الشك والريبة فالشك هو ماذا الريبة هي الشك صحيح ولكن فرقا الريبة هي أدنى الشك فإذا عظم الريبة فحصل تكافؤ ما بين أمرين وترددا بينهما بين نقيضين ثم يشك يبقى الشك لا يكون إلا بين نقيضين متكافئين صحيح؟ والريبة قد تكون في أمر ماذا؟ ترجح على نقيدهم ولذلك قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب مالش ما لا شك لي لأنه لو قال لا شك فيه يبقى أثبت الريبة لكن لما قال لا ريبة فيه يبقى نفل لأن نفي الأدنى هو نفي لماذا أعلى فلذا قال لا ريبة يبقى إذن الريبة أدنى الشك يبقى كل كلمتين هما بمعنى ولكن لابد من وجود مفارقة بينهما إيه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 ولهذا أخطأ من جعل النبي لم يؤمر بماذا؟ بالبلاغ لان أصل كلمة النبي فيها معنى ليه؟ الإخبار والبلاغ كما أنت الآن استفدت فائدتين في مساله مفارقه النبي لمن؟ قوله للفقه فالفقه والفهم، ولكن لا يقال للفهم فقه إلا أن يكون دقيقا فالفقه هو دقائق ليه؟ الفهم ولذا لما دعا قال اللهم فقه وما قال اللهم فهم وقيل بأن الفقه لا هو الفهم على وجهه صحيح انت ممكن تقول فهمت لكن فهمك ممكن ما يكونش على الوجه صحيح فلا يكون فقها إلا أن يكون فهما على وجهه صحيح وإلا أن يكون فهما دقيقا او قيل هو علم على فهم خاط اللي هو فاهم الدين ولذلك لا يقال للعلم فقها الا اذا كان علما ايه دينيه كلمه فقيه دستوري دي فيها تجاوز بدليل اللي سمعناه لو ربنا نزل من السما ينتخب مش هيحصل 70% ده فقيه ده فاهم حاجه ها ده فاهم حاجه يقول كده ده اللي عايز ينزل ربنا منزلة البشر ويجري عليه استفتاءات ويضرب بيه المثال ده فاهم أو يحمد ربنا يعني حتى الكلمة فيها تركيبة غريبة والله العظيم الكلمة نفسها فيها تركيبة غريبة تدل على الغباء ما نشي الله المستعان مش لها عربية والديل عباسية والخنك وده مكان الطبيعي هتعمل ايه ما هو متلوز بلوسة الدستير البشرية الكفرية التي قال الله عنها أفحكم الجائلية ايه فلا تترقب منه أن يتكلم بكلمة إيمان وعقله كل فن في تشريعات ماذا الجاهلية وتشريعات الكفر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها تحت إيه؟ قدمي وقال كل أمر من أمور الجاهليه تحت حكم الجاهليه تحت ايه قدمي وقال في كل حكم سوى حكم أفحكم إيه الجاهليه يبغون ومن اهتنوا من الله حكما لقوم إيه؟ يقنون فإذا هي فهم خاص او فهم دقيق او فهم سليم دي الفروق الثلاثة بين الفقه والفهم بين الفقه والفهم قال الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عبادي للفقه في الدين واضح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 وعلمك يوافق الصواب ما كنت متبعة لا مبتدع ونحن أمة موصولة فانتبه نحن أمة ايه ولذلك جاء الابتداع من أي جهة لما أهدروا علم السلف أو لما تركوا علم السلف بفزلكة تقول ها عقيدة السلف إيه أسلم وعقيدة الخلف اعلم ويه واحكم هذه كلمه تنطلي على سب للسلف صريح وتفضيل للخلف ماذا عليهم فانتبه شوف وصف السلف الصالحين قلت فيه ادب معهم من وصف السلف رضي الله عنهم بالصالحين فيه ادب معهم من الثناء عليهم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 كما اصطفى محمدا من من الخلق وهذا ظاهر في قوله تعالى محمد رسول الله والذين إيه؟ معه فالله اختار له أصحابه كما اختاره صلى الله عليه وسلم للدعوة للخاتمة صحيح ثانيا أسنى الله عليهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين إيه؟ معه فذكره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 طيب وإليك جمل في عقيدتنا في أولئك السلف الصالحين الجملة الأولى الاعتقاد بأنهم خير الناس دينا وعلما وخلقا ومزداق ذلك في قوله خير الناس إيه قرني ولما آية النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أحد مقامهم بقوله لو إيه؟ انفق أحدكم مد أحد ذهب ما بلغ مد ماذا مدة أحدهم بل اعتقاد بخيرية الصحابة على سائر على سائر الناس واضح ثانيا وعقيدتنا في السلف الصالح فيما يجب السكوت فيما شجر ماذا بينهم أو عما شجر بينهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فإيه فأمسكوا فلا يجوز تخطئة أحد لتصويب آخر فهذا من علم لا ينفع وصدق الأول إذ يقول لما سئل عن هذا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وعقيدتنا فيهم ثالثا أن خيرهم أبو بكر بعده عمر فعثمان فعلي فالعشره المبشرين اي بقيتهم فاهل بدر فاهل بدعه الرضوان ثم سائر من الصحابه لا يخالفون في هذا الترتيب يعني اهل السنه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 فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم ليه بياض وهذا خطاب ماذا عموم يشمل الرجال وليه ولكن في السنة العملية للسلف أن النسوه ما كنا يلبسن ليه إنما لبسنا السواد ما لبسنا ليه البياض وهذا يدل على تخصيص النص بمن بالرجال وعدم دخول النساء ماذا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 علينا ديننا أن رب العالمين سبحانه وتعالى حفظ علينا أثار له سلف وأذكر أن يعني مما اقتنيت من الكتب خمسة مجلدات في أثار السلف في العقيدة وثلاثة أخرى في أثار السلف فين في الفقه ولعله يتبع هذا بثالث من أثار السلف فين؟ في التفسير فقال ووفق لاتباع أسار السلف الصالحين وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ولا ند ولا معين أكتفي بهذا القدر ننتقل للحصة الأخيرة في كتاب التركيز